إِذَا النُّؤُبَةُ أَمَرَ حَتَّمَ تُقَالُوا لَنَا وَإِنْ تُقْسِمُوا سَيَأْتُونَ أَلَا إِنَّ مَا فِي الظَّالِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَكِمْ نَأْتِ الصَّوْمَ لَا وقالوا مهما تحتنا بي من آية لتسعرنا بها فما نحن لك فيها فَأَوْسَنَ لَيُخْفِفَنَّ وَازْدَرَ وَقُمْ مَا لَوَّظَ فَادْعُ وَدَمَاءَ يَا سِيمُفُلا سِعْبان تَبْغُو க